قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا قلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون